learn no, no. وصلنا الى القول الثالث وهو ان العبارات لا تفيد توثيق جميع الرواه ولا توثيق خصوص المشاعر وذلك لأن العبارات مشتمله على فقرتين الفقره الاولى قوله ولكن ما وقع لنا من جهه التقات من أصحابنا وهذه العبارة لا تدل على شيء لأن ابن قولوي تعرض لمطلبين أحدهما يتعلق بكتابه أي تقال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم أي عن غير أهل البيت والمطلب الثاني أمر كبروي لا علاقة له بالكتاب فإن ابن قولويه بعد في صدر العبارة أن حديثهم عليهم السلام فيه الكفاية كان هذا الكلام مثارا لإشكال عليه وهو أن أحاديثهم لا يمكن الإحاطة بها لأنها في معرض الشتات والخفاء باعتبار ظروف التقية التي كانت تحيط بهذه الاحاديث فكأن مشكلا يشكل عليه وهو انه كيف يمكن الاكتفاء باحاديثهم مع ان احاديثهم في معرض الشتات والضياع فلا يمكن الاحاطه بها فاجاب عن ذلك وعلم اننا لا نحيط يعني كما يقول المشكل وعلم أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا يعني أننا لا نحيط بالجميع ولكن نحيط بهذا المقدار الذي وصل إلينا عن طريق اتقاط من أصحابنا إذا فابن قول ويه في هذه الفقرة لا يتحدث عن كتابه وأن كتابي وصل الي من جهه الثقات حتى نبحث هل ان هذه العبارات تدل على وثاقه الجميع او تدل على وثائق خصوص المشائخ أصلاً العبارات أجنبية عن كتابه وإنما هو حديث عن أمر كبروي وهو أنه لا يشكل علينا نحن الإماميات بأن أحاديثكم لا يمكن جمعها ولا ضبطها فإن المقدار الذي وصل إلينا من قبل اتقاط كاف ويمكن الإحاطة به الفقرة الثانية قبلكم منطبرا لنا نعم قبلكم منطبرا لنا ما ما شاء ها الفقرة الثانية بي قال ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم ام يؤثر ذلك عنهم العباره تحتمل وجهين إذا قرأناها بالمبني للمجهول ولا أخرجت فيه حديثا روية عن الشداد يؤثر ذلك عنهم يعني الشدود يؤثر عنهم يعني معروفون بانهم من شداد الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين تكون كلمه غير المعروفين عطس بيان الى الشذاذ يعني من هم الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالروايه المشهوره بالحديث والعلم فبناء على هذه الصيغة تتم الاستدلال بهذه الفقره بان يقال اذا كان ابن قولوي لم يخرج حديثا عن شاذ وإنما أخرج عن المشهورين فمن داب أولى أن يكون ما أخرجه عن الاتقاد ولكن هناكها وهو أن الصيغة مبنية للمعلوم ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بحيث تكون كلمات غير المعروفين فاعل إلى قوله يجنو يؤثر ومحصل العبارة أنني لم أخرج حديثا عن شاذين إذا كان الراوي غير مشهور وأما إذا كان الراوي يعني الواسطة بيني وبين الشهال شخصا مشكوران فهذا شنو فهذا مما لم ألتجم بعدم إخراجه ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشذان اذا كان يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالروايه وبناء على هذا فلا يستفاد من عبارته توثيق جميع رواكي كتابه ولا توثيق خصوص مشائقه ومن رواة هذه الروايه السكوني فقد وقع الكلام في توثيقه والعمداء في توثيقه عبارة الشيخ في العدة عدة الوصول صفحة ثلاثمئة وتسعة وسبعين قال عن الشيخ الطوسي فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره يعني يطرح خبره وإن لم يكن هناك ما يوجب فرح خبره وكان هناك ما يوافق وجب العمل به يعني لوجود الموافق. وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقه خبر يوافق ولا يخالف ولا يعرف لهم قول فيه وجب العمل به يعني بخبر العامي وجب العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثة لازدنا حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه يعني العامة عن علي عليه السلام فعملوا به بالحاضي أن ما ورج عن علي لا تقيه فيه لم يكن زمانه زمانا تقيتين فاعملوا به ولأجل ما قلنا يعني ولأجل هذا الحديث عملت الطائفة بما رواه حقص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن دراج والسكون وغيرهم من العامة عن ائمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه يعني اذا ما كان الحديث منكر فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه هذه هي عباره العداء والاستدلال بها على وثاقه السكوني باحد وجهين الاول أن الشيخ أخبر على طائفه بروايات السكونين فإما أن يكون عملهم بها بملاك التعبود. او ان عملهم بها بملاك الوثوق بصدورها او ان عملهم بها بملاك الوثاقاء يعني لاجل وثاقة السكوني عملوا برواياته ولأولان باطلان فيتعين الثالث اما بطلان الاول وهو ان العمل بروايات السكوني من باب التعبود ليس لله هذا غير محتمل لأن لازمه أن يكون الشيعي غير الاثني عشريه اسوا حالا من العامي حيث ان العامي يؤخذ بروايته تعبدا بينما غير الاثني عشري لا بد من وثاقته عليه غيره حيث قال في العده نفس الشيخ واما اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة فإن كان ما رواه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفه العمل بخلافه وجب ايضا العمل به اذا كان متحرجا في روايته موثوقا في امانته وان كان مخطئا في اصل الاعتقاد ظاهر كلامه ان الشيعي من غير الاثنى يشترط في العمل بخضره وطاقته وأما بطلان الاحتمال الثاني وهو أن يكون العمل بروايات السكوني لأجل الوثوق بصدورها عن المعصوم وإن لم تثبت وفاقة السكون فلو كان هذا هو المستناد لما صح. تعليل العمل برواياته بالخبر الوارد عن الصادق عليه السلام لانه اذا حصل الوثوق بصدور رواياته عن الائمه عليهم السلام فوجب العمل بها سواء أمر بذلك الإمام الصادق أم لم يأمر مع أنه علل علل عمل الطائفه. بروايات السكوني بهذا الخبر الوارد عن الصادق فتعين ان يكون الواجه بالعمل بروايات السكوني وثاقته ويلاحظ عليه ان العباره هل هي في مقام ديان جامعيه الخبر اي خبر العامي مشاركه اي ان الشيخ قدس سره بصدد ان يقول خبر العام جامع لشرائط فيجب العمل به حينئذ يستفاد من عبارته توثيق السكوني وأمثاله اما اذا كانت العباره بصدد بيان عدم المانعيه وليست بصدد بيان استجماع الشرائع فكان الشيخ قدس سروه يريد أن يقول هل العامية يعني عامية الشخص مانع من العمل بخبره أم ليس مانع؟ يقول العامية ليست مانعة والدليل. على أن العامية ليست مانعان هو ما قاله الصادق عليه السلام انظروا إلى ما رووه عن علي إذن مفاد هذا الخبر أن العامية ليست مانعان ولأجل ذلك أي ولأجل أن مفاد الخبر عدم مانعيه العامية عملت الطائفة بروايات العام ومنهم. فلان وفلان وفلان والسكون فإذا كان سياق العبارات أن الطائفة إنما عملت بروايات السكوني لأن العامية ليست ما فهذا لا يستفاد منه ان نفسكون في نفسه فلعل عملهم بخبره كان لماذا؟ كان لأجل حصول القرائن على صدور الخبر لا لأجل وثاقته والحاصل ان الروايه لو كانت في سياق بيان حجيه خبر السكوني لتم الاستدلال بها ولكنها في سياق دياني عدم المهار فلا يستفاج منها ما ذو الوجه الثاني أن يقال إن الشيخ أخبر عن الطائفة بأنهم عملوا بروايات السكونين وحيث إن المخبر به مطلق أي أنهم عملوا بروايات السكونين من دون شرط فهذا بالدلالة الالتزاميه العرفية على وثاقته إذ لا يعمل بخبر الشخص من دون شرط إلا في فرض وثاقته وإلا لو كان المناط في العمل هو الوثوق لما صح الإطلاق في المخبردين والجواب عن ذلك بأن ظاهر العبارة أنهم لم يعملوا به بنحو مطلق بل قال وغيرهم من العامه فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه فالتقييد بهذين القيدين ظاهر في ان مناط العمال والوثوق وليس الوثاقات اذا فلا دليل على وثاقه السكونين ياتي الكلام في البقيه